وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا ذا لغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه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 مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ مِنْهُ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامري ان فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُ ۗ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُوْنَ وَهُوَ الَّذِى